صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ربهم واولائك المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم تَمَّ اللهُ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوةٌ ولهم عذابٌ عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدع فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاعوا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 من السماء ما أن فأخرج, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله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 وعملوا الصَّالِحَاتِ أَن لهم جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي رزقوا تَحْتِهَا من كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن الذي رزقنا قالوا, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وأتوا به متشابها قَبْلُ ولهم فيها أذواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم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 سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هم كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم لكم قال ألم قل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين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 وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا قال دون يا بني اسرائيلي اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي أوف صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإن فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذل ولا هم ي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلى بارئكم فاقتلوا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ عند ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم عند بارئكم فتاب عليكم مِن هو فَتَابَ الرحيم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 وَإِذْ قلنا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ فَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم فضربت عليهم الذله والمسكنه وباء بغضب من الله ذلك بان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 نصارى واصابين من من ب واليوم لا وعمل صالحة وعمل صالحا, صالحا فلو م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 119. قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماهي 112. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تموون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن شَابَهَا شابها علينا وإن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحورث فِيهَا قال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 لكم تعقنون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اوشد قسوا وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطَمَعُونَ أَيُّ مِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن 119. بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم